خلق الإنسان من خلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آس رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ ما رج البحرين يلتقيان بينهما برضخ لا يبغيان. فبأي آل ربك ما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آل ربك ما تكذبان وله شأت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ كل من عليها فان، كل من عليها فان.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 وكذب فان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقّت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي ألان ربك ما تكذبان فيوم إذ لا يسأل عن ذنبه بأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيمهم يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذون بالعصا والأقدام فبأي آلاء ما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن صعف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي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 بكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمث هن إنس قبلهم ولا جان فبأي ربك ما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ هل جزاء؟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 ربك ما تكذبان مدهممتان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما عينان رباختان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 خيرات حسان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان، حور مقصورة في الخيام، فبأي آلاء ربك ما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربك تكذبان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 متكئين على رفرف خضرو عب قريش حسان فبأي آلاء ربك مات كذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام